والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب السادس عشر من أبواب كتابنا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة باب الشفاعة ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف ما زال يذكر الأمور الشركية التي يقع فيها كثير من الناس وتبعدهم عن التوحيد وعن كمال التوحيد وعن تجريد التوحيد ومن هذه الأمور اتخاذ الشفعاء من دون الله والشفعاء هم الوسطاء الذين يجعلهم الناس بينهم وبين الله تعالى يرفعون إلى الله أمور خلقه والله تعالى لا يحتاج لمثل ذلك لا يحتاج إلى شفعاء ولا إلى وسطاء ولم يجعل الله تعالى بينه وبين عباده واسطة قط لم يجعل الله تعالى بينه وبين خلقه واسطة قط ولذلك لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وذلك لكمال قدرته وعلمه وعظيم سلطانه في خلقه سبحانه وتعالى فإن الملوك ملوك الدنيا يحتاجون إلى الوسطاء وإلى الشفعاء الذين يرفعون إليهم حوائج الناس ويشفعون للناس عندهم ويوصلون لهم أخبار الناس لماذا؟ لأن ملكهم ناقص وعلمهم ناقص أما الملك الحق سبحانه وتعالى فهو لا يحتاج لمثل هذه الوسطاء ولا لمثل هذه هؤلاء الشفعاء بل ويوم القيامة عندما يأذن الله تعالى بالشفاعة للشافعين فحقيقة هذه الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم بها الشافع وأن ينفع بها المشفوع له لكنه لا يحتاجها سبحانه وتعالى لذلك لا تكون إلا بإذنه وإلا بعد رضاه سبحانه وتعالى طيب ما هي الشفاعة الشفاعة في اللغة العربية معناها هي هي اسم من شفع يشفع اذا جعل الشيء اثنين ومنه الشفع والوتر فالوتر هو الفرد والشفع هو المثنى ومعنى الشفاعه اصطلاحا هو التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره هذا هو معنى الشفاعه اصطلاحا التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر ومعنى قول المصنف باب الشفاعة يعني بيان وتفصيل ما أثبته القرآن منها وما نفاه وذلك لأن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله وحقيقة ما دل القرآن على إثباته قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وانذر به الذين يخافون ان يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وانذر به به عائد على على القران اي وانذر يا محمد بهذا القران انذر به من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم من هم من هم الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم المؤمنون فمن أجل صفات المؤمنين أنهم يخافون من الله وأنهم يشفقون من حساب الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى ولماذا خص الله تعالى الذين يخافونه؟ لأنه لا ينتفع بالذكر حقيقة إلا من امتلأ قلبه بخوف الله وامتلأ قلبه بالخشية من الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بالذكر والموعظه حقيقة إلا من امتلأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى وإلا من امتلأ قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى لذلك نجد هذا المعنى قد تكرر وتقرر في القرآن الكريم انظر مثلا إلى قول الله تعالى في ختام سورة قاف واذكر بالقرآن من يخاف من يخاف وعيد فهؤلاء هم الذين تنفعهم الذكرى وقال تعالى في سورة ياسين لتنذر قوله إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن هؤلاء هم الذين تنفعهم الذكرى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فلا ينتفع من الذكرى ولا تنفع الموعظة إلا الذين امتلأت قلوبهم بالخوف من الله وبخشية الله سبحانه وتعالى لذلك قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون لأنهم هم الذين سيعتبرون بهذه الذكرى وسيستجيبون لهذا الإنذار ومعنى الإنذار الإعلام المتضمن للتخويف الإعلام المتضمن للتخويف ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون يعني هم يخافون أن يحشروا إلى ربهم يخافون من يوم القيامة ويشفقون من يوم القيامة ويخافون سوء الحساب لماذا؟ لأنهم يؤمنون ويعتقدون ويقنون أنه لا ولي لهم من دون الله ولا شفيع لهم من دون الله وأنه لن ينفعهم في هذا اليوم إلا ما قدموه من العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلما أيقانوا بهذا المعنى بأنه لا ولي لهم من دون الله يوم القيامة ولا شفيع لهم من دون الله يوم القيامة عندئذ خافوا من هذا اليوم فعملوا صالحا واتقوا ربهم كما قال تعالى لعلهم يتقون وأيضا في هذا, المعنى في هذا الآية معنى طيب وهو أن التقوى في الحقيقة هي ثمرة من ثمرات العقيدة والعمل الصالح في الحقيقة هو ثمره من ثمرات العقيدة فهم لما اعتقدوا وآمنوا وايقنوا بيوم القيامة وما يكون فيه من مشاهد وأهوال وبالجنة والنار ولما ايقنوا بأن في هذا اليوم لن ينفعهم أحد من دون الله أثر ذلك على قلوبهم بالتقوى وظهر على جوارحهم من خلال العمل الصالح لذلك يقول العلماء العمل الأعمال ثمرات العقائد الاعمال ثمرات العقائد فالذي يحث النفس على العمل الصالح هو قوه العقيده وقوه اليقين في الله سبحانه وتعالى ومناسبه الايه للترجمه أن المؤمن يعلم يقينا أنه لا يكون له ولي ولا شفيع من دون الله أي إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى وفي ذلك نفي للشفاعة إلا ما كان بإذن من الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وتمام الايه قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا يملكون شيئا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجع فانظر هنا في هذه الايه الى علاقه الملك بالشفاعة. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء من دون الله ومن أسباب هذا الإنكار أن هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا فكيف يملكون الشفاعه وكيف يكون لهم الشفاعة؟ وكيف يكون لهم حظ في الشفاعة؟ مع أنهم لا يملكون شيئا فالآية تقرر أن الذي يملك الشفاعة هو الذي يملك كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله تعالى قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون وهذا مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فبين الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفن وممتنع على هذا الوجه اللي هو إيه اللي هو أن تكون الشفاعة من دون الله أن تكون الشفاعة بغير إذن من الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومناسبة الآية للترجمة أن الله تعالى هو مالك الشفاعة فلا تطلب من أحد سواه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دي رقم كم ها رقم 3 في في الباب من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من اسلوب استفهام من ذا الذي وهذا الاستفهام الغرض منه النفي يعني لا يكون ابدا ان يشفع احد إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يقول الشارح وقد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاه القرآن هي التي تطلب من غير الله للشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله فهذه الايات بينت شروط الشفاعه المثبته فالشفاعه المثبته لها شرطان الشرط الاول ان ياذن الله تعالى للشافع فلا يستطيع احد مهما كانت منزلته ومهما بلغ من قربه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد مهما كان ان يشفع الا باذن من الله سبحانه وتعالى هذه الاولى والثانيه ان يرضى الله تعالى عن المشفوع له فلا يستطيع احد ان يشفع لاحد لم يرضى الله عنه فترجع الشفاعه في الاولى والاخره الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي اذن للشافع ان يشفع وهو الذي رضي عن المشفوع له فأذن للشافع أن يشفع له فرجعت الشفاعة في الأول والآخر إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الشروط إنما تبين كمال قدرة الله سلطانه سبحانه وتعالى لأن ملوك الدنيا قد يشفع الشفعاء عندهم بدون إذنهم وبدون أن يعلموا ويحتاجون إلى هؤلاء الشفعاء لنقص علمهم ونقص قدرتهم أما الله سبحانه وتعالى فلكمال قدرته ولكمال علمه ولعظيم سلطانه وهيبته سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه ولا يكون إلا لمن رضي الله الرحمن سبحانه وتعالى قال المصنف طبعا ومناسبة هذه الآية الترجمة هي نفي الشفاعة نفي الشفاعه كلها إلا ما كان بإذن من الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نفس المعنى كم من ملك في السماوات وكم هنا للتكثير كم هنا للتكثير يعني كثير من الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الشرطين هم لمن يشاء دي خصب الشافع ويرضى دي خصب مين بالمشفوع له طيب لماذا لم يقل الله تعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم تما هو في ملائكة في السماء وملائكة في الأرض ما كل ملائكة في السماء الملائكة أصلا فين أصل ملائكة فين في السماوات وجودهم في الأرض يقومون بوظائف معينة لكن أصل وجود الملائكة في السماء صح ولا لا طب لماذا لم يقول الله تعالى وكم من ملك لا تغني تم كل الملائكة في السماء وإحنا عندنا قاعدة يا جماعة ما فيش حرف في القرآن زائد الله يفتح عليك ما فيش حرف في القرآن زائد يعني كل حرف كل كلمة في القرآن لابد أن تأتي بمعنى وتؤكد معنى يبقى إيه المعنى المقصود بيان مدى قربهم من الله سبحانه وتعالى ويكون المعنى هنا كان من ملكن في السماوات أي في السماوات العليا كان من ملكن في السماوات العليا وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى كحملة العرش وهم أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك مع قربهم من الله سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لا يجرؤ أحد منهم مع قربه من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لأحد من الخلق إلا بإذن من الله وبرضا من الله تعالى للمشروع له فهنا معنى في السماوات تؤكد مدى قرب هؤلاء الملائكة المنفي عنهم الشفاعة مدى قربهم من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يملكون الشفاعة وده برضو تأكيد لنفس المعنى وده مناسبه الايه للباب للترجمة حتى الملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا إلا بإذن من الله وبرضا من الله تعالى عن المشفوع له قال المصنف رحمه الله تعالى دي الآية رقم كام الخامس. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذين له مرت معنى هذه الآية في الباب السابق وقلنا أن هذه الآية هي الآية التي تقطع عروق الشرك من قلب كل إنسان وهنا كلام طيب نفيس لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا لمن إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع يعني لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا إلا أن يكون يمتلك أربع خصال أو على الأقل يملك خصلة من هذه الخسار إما مالك لما يريده وعابده منه فإلا من يكن مالكا كان شريكا للمالك فإلا من يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا فإلا من يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى يعني هو مالك ولا شريك في الملك ولا ظهير معين ولا شفيع يبقى ليكون ايه يكون عاجز ضعيف فقير لا يملك لنفسه فضلا عم سواه دفعه مضره ولا جلب منفعه فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الاعلى الى الادنى فنفى الملك والشرك والمظاهره والشفاعه التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع وقوم, في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن وهذه أيضا فائدة مهمة جدا أن من أكبر وأعظم الأسباب التي تمنع فهم القلب للقرآن وتأثل القرب القلب بالقرآن هو عدم تنزيل الكلام على النفس وهذا مرض عضال وداء قاتل لمن أصيب به إن الإنسان كلما استمع إلى موعظة أو نصيحة فإنه يقول إيه؟ ده هو مش قصده أنا تقصده فلان واخد بالك واحد بس يجي الشيخ يتكلم عن صال الفجر والمساجد فاضية وما حدش يصلي الفجر أجيد الشيخ قصده على فلان هو هو ده اللي مجيش الفجر ومطلع نفسه برر موضوع واخد بالك الشيخ يتكلم عن التوبة أجيد قصده على فلان وفلان هم بيعونوا معاصل لكن أنا برر الموضوع فيخرج نفسه من دائرة الحوار فهذا ابعد الناس عن الخير والموفق هو من احسن الظن في غيره واساء الظن بنفسه اذا سمع ذكرى وموعظه فانه يوقع هذا الكلام على نفسه انا انا مقصر انا احوج الناس لسماع هذا الكلام عندئذ ينفتح القلب للكلام ويستفيد الانسان مما يسمع فهكذا هؤلاء الناس لماذا لم ينتفعوا بايات التوحيد في القران لانهم ظنوا ان هذه الايات انما نزلت في قوم آخرين. في قوم قد سبقونا في المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وفقط حتى ظنوا أن الشركة قد انتهى وظنوا أن الشركة مجرد أن يأتي الإنسان بصنم فيعبده فقط هذا هو مظهر الشرك أما ما دون ذلك فليس هناك شرك وكل الناس موحدين وكل الناس مؤمنين والدنيا زي الفل وخبالك فلا ينتفع بمثل هذه الآيات لأنه هو دايما بيسمع هذه الآيات فيظن أنها في أناس آخرين. ولا يعلم أن كثيرا من الناس يقعون في مثل هذه الأمور كما حكم الله تعالى وهو أدرى بخلقه فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهذا هو حكم الله تعالى في خلقه يقول ابن خيم ولا عمر الله إن كان أولئك قد خلو، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونه يعني إن كان هؤلاء القوم الأول الذين أشركوا بالله قد خلوا وانتهى أمرهم لكن هناك من هذه الأمة من ورثهم وهو مثلهم في الشرك أو أعلى منهم أو أدنى كل على حسب دركته في الشرك والعياذ بالله وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك أي أن القرآن هنا عام في كل من أشرك بالله وكما ذكرنا قبل ذلك أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى وليس بخصوص السبب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما نفيسا لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليب بثيمية رحمه الله تعالى فقال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون وهي منتفيه يوم القيامه كما نفاها القران يعني الشفاعة من غير إذن الله هم يعبدون هذه الآلهة ويعظمون هؤلاء الأولياء يظنون أنهم سيكونون شفعاء لهم عند الله فالقرآن نفى هذه الشفاعة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وله شفاعة العظمى يوم القيامة وله المقام المحمود يوم القيامة ومع ذلك لا يجرؤ النبي أن يشفع إلا بعد الإذن لذلك لما تأتي الخلائق إلى النبي في الحديث الطويل في يأتون إلى النبي ليشفع لهم عند الله عز وجل ماذا يفعل النبي لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله فيشفع وإنما يتقدم النبي فيسجد تواضعا لعظمة الله سبحانه وتعالى فيسجد لله سبحانه وتعالى وينتظر الأمر من الله والإذن من الله تعالى بالشفاعة فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع أي يسمع لقولك وسل تعطى واشفع تشفع وهذا هو الشرط الأول هو الإذن للشافع فحتى النبي لا يشفع إلا بعد اتيان الإذن من الله عز وجل وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك خلي بالك بقى عشان الجماعة لك يا بختنا بالنبي طبعا وبيختنا بالنبي طبعا هم يريدون معنى آخر يريدون اعمل اللي انت عاوزه شو انت من أمة الحبيب انت داخل الجنة بصاروخ اعمل اللي انت عاوزه وهذا معنى مغلوط اسمع من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ما قالش ايه ما قالش امتي او ما قالش كل امتي وانما قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه مش قال بس تقال واخلص قال وأخلص أخلص التوحيد لله جرد التوحيد لله سبحانه وتعالى امتلأ قلبه بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وده خاص بالشرط الثاني هو رضا الله تعالى عن المشفوع له وحقيقته حقيقة إيه حقيقة الشفاعة يوم القيامه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود يكرم مين؟ ها؟ النبي لو مين؟ الشافع قلنا حقيقة الشفاعة أمران. الأمر الأول إكرام الشافع الله عز وجل شرع الشفاعه يوم القيامة إكراما للشافع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين والملائكة المقربين الذين يشفعون أيضا للمؤمنين فالشفاعه شرعت إكراما للشافع وبيان لمنزلة الشافع عند الله سبحانه وتعالى وكذلك رحمة بالمشفوع له لأن الله يريد أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة فجعل لذلك سببا أن يشفع له النبي أو أن يشفع له الملائكة فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص وفي روايه ان النبي قال وشفاعتي لمن قال لا اله الا الله مخلصا يصدق قلبه ولسانه يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه يعني يمتلئ قلبه بالتوحيد حتى يصدق كلامه دعواه وحتى تصدق دعواه كلامه وشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا يبقى من أسعد الناس بشفاعة النبي من اللي يبخط النبي من جرد التوحيد وأخلص العبودية لله ومات ولم يشرك بالله شيئا ثم تكلم الشارح نقلا عن كلام شيخ الإسلام عن أنواع الشفاعة أنواع الشفاعة طبعا المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة يوم القيامة اللي هي الشفاعة المثبتة بأنواع الشفاعة المثبتة الثابتة الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها آل العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد يبقى الشفاعة الأولى ليشفاعة العظمة الشفاعة العظمة وهي المقام المحمود الذي لم ولن يناله احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شفاعه خاصه بالنبي لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته لاهل الموقف جميعا ان يريحهم الله تعالى من الموقف وان يبدا في الحساب النوع الثاني وهو ايضا خاص بالنبي شفاعته لأهل الجنة في دخولها وذلك لأن المؤمنين إذا اشتازوا الصراط وهو آخر مشاهد الآخرة أتوا إلى باب الجنة فواجدوها مغلقة عندئذ يذهبون إلى النبي ويطلبون أن يشفع لهم عند الله أن يفتح لهم باب الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عند ربهم أن يفتح لهم باب الجنه فتفتح ابواب الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بعض معاني قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاوها لا قبل فتحت في حاجه قبل ما فتحت فيه حاجه الحاجه دي محذوفه لذلك جاء بالواو يعني حتى اذا جاوها وحصل ما حصل فجدوها مغلقه فذهبوا إلى النبي وشفع لهم النبي وفتحت ليفتح لهم الله تعالى أبواب الجنة وأذن الله نبيه أن يفعل ذلك وحدث كذا وكذا وكذا وفتحت أبوابها وهذا السبب وجود الواو في هذه الآية فالنبي يشفع يوم القيامة في فتح باب الجنة للمؤمنين وهذه أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاه من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها لا يدخلوها ابتداء يعني قوم من الموحدين الذين أخلصوا العبودية لله لكن وقعوا في ذنوب وأخطاء استوجبوا بها النار فيشفع لهم النبي عند الله أن يدخلهم الله الجنة مع أول الداخلين النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم الفرق بين من الرابع والثالث إن التالت شفاعة للعصاة من أهل التوحيد ألا يدخلوا النار أصلا والرابع شفاعته لمن دخل منهم النار أن يخرج منه وهذه الشفاعة دل عليها الأحاديث المتواترة خلي بالك لأن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة اهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال من الذين أنكروا الشفاعة الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة هم الذين أنكروا الشفاعة وللأسف الشديد بعض الناس مشوا وراءهم وانزلقوا في هذه الضلالات فنجد بين حين والآخر من يظهر فيكذب الشفاعة ويتكلم بكلام قبيح فكأن يقول مثلا وفيه كوسة يوم القيامة التشتفاع دي كوسة يا جماعة كوسي وفيه كوسة يوم القيامة هذا هذا كلام كتب بنفس الكلام ممن يسمون أنفسهم أدباء ومفكرين وغير ذلك فهذا اندل على شايف إنما يدل على جهلهم فلو كانوا لو كان عندهم علم بل لو كان عندهم عقد لقرؤوا وفهموا وفهموا أن هذه شفاعة في الحقيقة هي لا تكون إلا بإذن من الله وإلا برضا من الله تعالى عن المشفوع ولا تكون لاي أحد فحتى النبي لا يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى ورضي له قوله الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم وهذه مما لم ينازع فيها أحد النوع الخامس من أنواع الشفاعة المثبتة شفاعته, شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الذين دخلوا الجنة في رفع درجاتهم في الجنة والنوع الثالث والرابع والخامس يشترك فيه النبي والمؤمنون والملائكة المقربون فكلها لا يشفعون للعصاة من أهل التوحيد ألا يدخلوا النار ابتداءا وأن, وأن يخرج منهم من دخلها وأن اي اي تزداد وترفع درجات المؤمنين في الجنة النوع الثاني الثالث الرابع والخامس يشترك فيه النبي مع غيره من المؤمنين والملائكة وممن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة يوم القيامة النوع الخامس النوع السادس يقول المصنف بعد النوع الخامس وكلها مختصة بأهل الإخلاص يعني لا يكون شيء منها لأحد من المشركين الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع النوع السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف, حتى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده والحديث صحه في صحيح الإمام مسلم أن الله تعالى يأذى للنبي أن يشفع لعمه أبي طالب لما كان منهم من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي في أول دعوته يشفع النبي لعمه بماذا أن يخفف فقط أن يخفف عنه بعض العذاب طيب إيه هو التخفيف دوت ما هو هذا التخفيف جعل في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعاذ بالله إيه رأيكم في هذا التخفيف تسأل الله العفو والعفو جعل في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله ف يعني حتى شفاعة النبي في عمه لم تقبل كاملة وإنما فقط خفف شيء من العذاب لما كان يصنعه من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون هذه الشفاعة إلا للنبي ولأبي طالب فقط يعني ذي نوع خاص لنوع, لنوع خاص لا تكون لأي أحد لكن الأصل أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص ولأهل تجريد التوحيد من المعاني التي ينبغي أن تنتفت إليها أن الشفاعة معناها دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة هي طلب والشفاعة بيعمل إيه؟ بيخلب من الله تعالى شيئا للمشفوع له لذلك هي الشفاعة دعاء لأنها تطلب من الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآيات نحن خدنا النهاردة كم آية خمس آيات الآية الأولى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الآية الثانية قل لله شفاعة جميعا الآية الثالثة منزل الذي يشفى عنده إلا بإذنه الآية الرابعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الآية الخامسة قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله الثانية صفة الشفاعة المنفية الشفاعة المنفية جماعة صفتها حكتين الحاجة الأولى أن تكون شفاعة شركية وهي اتخاذ الشفعاء من دون الله اتخاذ شفعاء لم يأذن الله تعالى لهم ولا بهم كما قال المشركون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا، فهذا من بعض معاني الواسطة أو الشفعاء النوع الثاني أو الصفة الثانية الشفاعة للمشركين الشفاعة للمشركين يبقى صفة الشفاعة المنفية هي واحد الشفاعة الشركية من اتخاذ الشفاعاء من دون الله اتنين الشفاعة للمشركين فهذه ايضا شفاعة ايه منفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة ايه بقى الشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل الإخلاص والتوحيد وحقيقتها اكرام الشافع ونفع المشفوع له بإذن من الله تعالى الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الشفاعة الكبرى هي الله يقولون اللي هي المقام المحمود وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته الله المحمود هنا والمقصود يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله عليه وسلم الله لا ان الله بل يسجد فإذا أذن له شفاع وهذا ذلك على إيه على أن شفاع لا تكون ابدا لأي أحد مهما كان حتى للنبي إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى السادسة من أسعد الناس بها هم أهل التوحيد والإخلاص هم من رضي الله تعالى عن أعمالهم ولا تكون إلا لمن جردوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا السابعة أنها لا تكون لمن أشرك لا شفاعة لمشرك لأن الله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولم يستثنى من ذلك أحد البتة إلا أبي طالب في تخفيف بعض ما نزل به من العذاب. الثامنة بيان حقيقتها بيان حقيقة الشفاعة وكما ذكرنا أنها إكرام الله تعالى للشافع و. رضاه عن المشفع له وإرادة الله تعالى أن ينفعه وأن يرحمه في الآخر طيب نأخذ بعض الأسئلة الشفاعة يوم القيامة الشفاعة يوم القيامة نقط للشافع ونقط للمشفوع له الشفاعه يوم القيامه نقط للشافع ونقط للمشفوع له وهذا هو نقط وهذا هو إيه؟ حقيقه للشفاعه لا شفاعة إلا نؤط لا شفاعة إلا نؤط إلا إيه إلا بإذن من الله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم نؤط وذلك نؤط الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم هم المؤمنون وذلك المعنى المعنى الاصلي ها لانهم يعلمون انه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع يعني يعلمون انه لن ينفعهم احد في هذا اليوم لذلك يخافون كان خوفهم من هذا اليوم ايه انهم يعلمون انه لا يكون لهم شفيع ولا ولي الا باذن من الله سبحانه وتعالى الأعمال نقط العقائد الاعمال نقط العقائد الاعمال ايه ثمرات العقائد الله تعالى هو نقط الله تعالى هو نقط الشفاعه الله تعالى هو نؤط الشفاعة نعم فلا نؤط منه فلا تطلب إلا منه يبقى الله تعالى هو مالك الشفاعة فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى الشفاعة التي نفاها القرآن وهي الشفاعة التي نفاها القران هي آه الشفاعه الشفاعة الشفاعه التي تطلب من غير الله وثاني حاجه الشفاعة للمشركين فما تنفعهم شفاعه الشافعين نعم شروط الشفاعه شروط الشفاعه واحد 2 واحد لا ما تكتبش الاذن اذن الله للشافع ما تفش تكتب اذن الناس تسكت اذن مين اذن اذن الله للشافع اللي هو اكرام الله للشافع في الحقيقة اذن الله للشافع اثنين رضا الله عن المشروع له ما تكتبش الاذن والرضا يبقى غلط يا جماعه نقص لكن اذن الله للشافع ورضى الله عن المشروع ده وهذه الشروط تدل على نقط وهذه الشروط تدل على نقط تدل على ايه ها الله يفتح عليك تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى تدل على هذه ك... في الحقيقة هذه الشروط بتدل على ايه على كمال قدرة الله صل الله عليه سلطان لأنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إيه؟ إلا بإذنه وإلا برضى الله يعني المشفع ففي الحقيقة ترجع الشفاعة في حقه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. مشي على الله هو ملك الشفاء. يعني بس هو الأصل هو كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ومن كمال قدرته أنه مالك الشفاء. من أعظم أسباب الفوز بالشفاعة نقط. من أعظم أسباب الفوز بالشفاعة نقط. تجريد, تجريد التوحيد. الإخلاص إخلاص التوحيد إخلاص العبودية كل هذه معنا صحيح. من من من أعظم أسباب الفوز بالشفاعة إخلاص التوحيد لله إخلاص العبودية لله تجريد التوحيد لله كل هذه معنا صحيح. الشفاعة العظمى هي نقط الشفاعة العظمى هي نقط وهذه شفاعة لا تكون إلا نقط وهي نقط تابقتيبي الأول بس <تلشفت> الشفاعة العظمى هي نقط الشفاعة العظمى هي هي إيه الله لك شفاعه النبي لاهل الموقف ان يفصل بينهم ده معنى الشفاعه العظمى وهذه الشفاعه لا تكون الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود خلينا نجرب السؤال الجاي ده يشفع النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه فيه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 الحاجه الاولى يشفع لأهل ال- أهل الجنه في حاجتين اول حاجه في فتح ابواب الجنه ثاني حاجه في رفع درجاتهم في الجنه اوعى تتلخبط السؤال تاني يشفع النبي لأهل الجنه خلي بالك في فرق يقول يشفع النبي لأهل الجنه ولا ما يشفع النبي لأهل التوحيد في الاهل التوحيد هتجيب الايه هتجيب ال- السته الخمسه الخمس انواع كلها لأهل الجنة لا كلها التوحيد أو, او الشفاعه العظمى داخل فيها اهل التوحيد وغيرهم وبقيه الشفاعه كلها لاهل التوحيد لكن لما اقول لك يشفع النبي لاهل الجنه يبقى فعلا دخل الجنه فعلا يبقى حاجتين اول حاجه فتح ابواب الجنه ثاني حاجه رفع درجاتهم في الجنه طيب يشفع النبي للعصاة من أهل التوحيد فيه ها كم حاجة في برضو قال لي أدخلوا النارة, النارة. النارة. تداء ثانية حاجة أن يخرج منها من دخل فيه أن يخرج منها من دخل فيها منهم يبقى يشفع النبي للعصاة من أهل التوحيد فيه واحد ألا يدخلوها ابتداءا ألا يدخلوا النار ابتداءا اثنين أن يخرجوا من النار أن يخرج منها من, من, من دخلها منهم <تصفيق> طيب خيبا بردو السؤال ده قوي الشفاعة يوم القيامة الشفاعة يوم القيامة تكون مختصة نقط ها مختص من محمد لا هذا <تصفيق> أنا كنت خوف منك مختص من الشفاعة ما ينفعش المختص من دين محمد لان فيه ناس تانية هتشفع المؤمنين يشفعوا البعضية من البعض والملائكة ستشفع للمؤمنين لكن مختص بأهل الإخلاص والتوحيد بأهل تجريد التوحيد يعني المقصود هنا ايه؟ الشرط الثاني اللي هو الطرف الثاني احنا عندنا الشفاعة شافع ومشفوع له فهي مختصه بمين مين, مين مشفوع له اهل الإخلاص والتوحيد أهل تجريد التوحيد اهل اخلاص العبوديه لله سبحانه وتعالى ماشي مش دي احنا بنتكلم الشفاعه عموما هل الشفاعه مختصه بالنبي بس يعني لو قلت لك الشفاعه مختصه بالنبي صح ولا غلط غلط هي مش مختصه بالنبي الشفاعة عموما النبي يشفع الملائكة يشفعون المؤمنون يشفعوا بعضهم البعض بعض درجات الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى وشفاعة فتح عبابة الجنة لا تكون إلا للنبي لا تكون إلا للنبي لكن باقي أنواع الشفاعة يشترك فيها النبي مع مع غيره من المؤمنين والملائك يعني من قبل التوحيد تقوله <تصفيق> يعني <هو> في <تصفيق> الأنبياء أو السؤال دوت يعني جوابه في أول كتاب خالص إن التوحيد هو دين جميع الأنبياء وأن جميع الأنبياء فكل من له كل من حقق التوحيد فله ثوابه عند الله سبحانه وتعالى طيب الشفاعة المنثية الشفاعه المنفيه هي الشفاعة المنفية هي واحد اتخاذ الشفعاء من دون الله اللي الشفاعه الايه الشركيه اثنين الشفاعه المشركي فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني بتصير اخرى طيب صح أو غلط القرآن نفى جميع أنواع الشفاعة القرآن نفى جميع أنواع الشفاعة تأكيد هل هذا صحة أو الغلط خطأ هناك شفاعة منفية و هناك شفاعة مثبتة خليكم السؤال ده أوي اسعد الناس بالشفاعه هم امه النبي ها هم اهل التوحيد هم اهل تجريد التوحيد هؤلاء هم اسعد الناس بالشفاعه لان هؤلاء هم الذين رضي الله تعالى عن اعماله اسال الله تعالى ان يجعلنا منهم اسعد الناس بالشفاعه هم امه النبي صح ولا غلط طبعا قلنا غلط طيب Maar hier is de vraag: waarom is het niet zo belangrijk dat de minister van BNP dat de minister van de minister van تقول الشفاعة معنا لغة وصراحة ولماذا لا يجوز اتخاذ الشفاعة لأن الله هو ملك الشفاعة ولأن وهي لا تطلب إلا من الله لكمال عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وهي من خصائص الألوهية واتخاذ الشفاعة في الحقيقه هو نقص في توحيد الله سبحانه وتعالى لانه انتقاص من قدر الله سبحانه وتعالى اذ لا يليق بالله سبحانه وتعالى ان يحتاج الى الوسطاء ولا الى الشفعاء ولم يجعل الله تعالى واسطه ابدا فيما بينه وبين خلقه ولا حتى النبي محمد ولا حتى الملائكه المقربين هو ده تعليل لماذا لا يجوز اتخاذ الشفعاء من دون الله ما لازم نبيه وأنه وأنه يحب اليوم طيب نرجع إن شاء الله أشياء بس نضحق ما الدليل على شهود الشفاعة ما الدليل على شروط الشفاعة الخمس آيات بقى الخمس آيات اللي نحن إيه ذكرنا اذكر انواع الشفاعه في الاخره اذكر انواع الشفاعه في الاخره هنذكر الإيه؟ الست انواع يا جماعة مسألة أنواع الشفاعة مسألة أنواع الشفاعة المصنف هنا لم يذكر باب الشفاعة بالتفصيل لأنه هو عاوز يذكر معنى معين ومعنى أن هذه الشفاعة لا تكون إلا لله وإلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ده المعنى للمصنف يريد أن يوصله للناس لأنه نحن نتكلم هنا على أمور الشرك فهو لم يتكلم عن إيه؟ عن الشفاعة باستفادة لكن لا شك أن الكلام على الشفاعة فيها استفادة أكبر من ذلك ومعنى لعمر الله وطلع طبعا دي أنواع من أنواع القسم الثابتة التي استخدمها النبي ولم ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم فده نوع من أنواع القسم الباب السبع عشر وهو باب صغير وهو يعني تكملة لباب الشفاعة أو لمعنى من معاني هذا الباب وهو قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين طب إعلقة الباب ده بالباب اللي فات ها إعلقة إعلقة ظاهرة ألا وهي أنه كما لا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله لا تكون الهدايه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى وكما انه لا ينبغي ان يتعلق احد في الشفاعه الا بالله لا ينبغي ان يتعلق احد في مساله الهدايه الا بالله سبحانه وتعالى ولو كان احد يملك الهدايه لم ت... لملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهدايه, لا يملك الهداية فقط ويملك الهدايه بمعنى الدلاله والارشاد إن إحنا عندنا الهداية لها عدة معاني من معاني الهداية البيان والإرشاد وهذا يشترك فيه النبي والدعاء وكل مؤمن يأمر بمعروفة عن المنكر فهو يهدي إلى الله بمعنى يدل على طريق الله إنك لا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم بمعنى مش بمعنى إنك تدخل الناس في في الصراط المستقيم لا تدلهم على الصراط المستقيم ترشدهم تعلمهم فقط أما الهداية بمعنى التوفيق والإلهام والفعل فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لذلك يقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هنا الدعوة عامة والهداية خاصة فالله عز وجل دعا الناس كلهم إلى الإيمان به ولكن لم يوفق الله تعالى لهذه الهداية إلا من أراد وإلا من شاء وهم أهل الإخلاص والتوحيد وتجريد العبودية لله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم يبا يبا النفي النفي هنا منصب على هداية إيه هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ثم ساق المصنف هذا الحديث الطويل في قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أعوذ بالله تخذ أحب يموت وعند أبو جهل أظن مش هنكمل نكمل بقى نفسه لسه الله العفو والعفو هذا من الشؤم من شؤم سبحان الله من شؤم الرفقه السيئه يعني ان يحضر عند وفاته امثال هؤلاء عبد الله بن ابي عبد الله بن اميه ابن ابي اميه وابو جهل فقال له يا عم من اللي بيقول النبي قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاد لك بها عند الله فقال له الشيطانين بقى اللي قاعدين فوق راسه ابو جهل وعبد الله بن أبي أمية قال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي فأعاد يعني النبي عمال بيحاول يستعطف عمه ليسلم والدين قاعدين في قراصه أترغب عن ملة عبد المطلب باب بالأسلاف والاباء والمفاخر وغير ذلك فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولا حول ولا قوه الا بالله هو على مله عبد المطلب وكلمه هو على مله شوف لم يقول فكان اخر ما قال انا على ما هو ما قالش هو هو ابو قال ايه انا ولا هو انا لكن من الادب انك اذا ذكرت قولا فاحشا او قولا لا يحسن بك ان تقوله لا تنسبه الى نفسك فلا تقل قال ابو طالب انا على مله عبد المطلب والعياذ بالله انك تدع عن نفسك لا من الادب ان تقول هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك شوف ادم النبي. النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعمه بسبب نصرته له قال لاستغفرن لك بس ايه ما لم أنهى عنك لكن لو, لو نهيت يبقى إيه خلاص مش أستغفر وقد نهى النبي عن الاستغفار للمشركين فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا هذه القصة فيها أن النبي قد نهي فعلا عن الاستغفار للمشركين والاستغفار لعمه لذلك لم يستغفر النبي لعمه وفيها آه معنى آه لابد أن تنتبه له وهو أن الدين ليس فيه مجملة أن الدين ليس فيه مجملة وإلا انظر إلى إبراهيم الذي تبرأ من أبيه وقومه لما جحدوا واستكبروا بآيات الله سبحانه وتعالى وانظر إلى نوح لما تبرأ من ابنه إلى غير ذلك فالدين ليس فيه مجملة فهذا رجل قد كفر إذن لم يستغفر له النبي ولم يدعو له النبي بعد وفاته بأن يغفر الله له أو بأن يرحمه ونزل قول الله تعالى يؤيد هذا المعنى فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وطبعا ورد أيضا في مثل هذه الآية أن النبي استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فنزلت أيضا هذه الآية ولا بأس أن تكون الآية لا أكثر من سبب في النزول وأيضا فيه نفس المعنى أن من أدب النبي وحسن عبوديته لربه أنه لم يفعل شيئا إلا بعد أن يستأذن الله سبحانه وتعالى مع أن الإنسان يعني عنده عاطفة بأن يستغفر لأبيه والأم أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة لكن لما علم النبي أن أباه وأن أبيه وأن أمه قد مات أن أباه وأن أمه قد مات على الشرك فلم يتجرأ النبي على أن يستغفر لهم إلا بعد إذن من الله ولم يأذن الله للنبي في ذلك لأنه ليس في الدين مجاملة لأحد وذلك مع معنى مهم جدا أن بعض الناس يزعل قوي لما تقول له النبي ابوه متكفر يا نهار ابيض ده ممكن تدرك فيه فعن بعض الناس العوام عندهم ان يعني حاجه الزيتو ان ابو النبي متكفر فسبحان الله يا جماعه ده درس درس عظيم جدا تنتبه ليه ان الانسان لا يطالب الا بنفسه لا تزر وازره وزر اخرى وانه لا يملك الهدايه في الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى وقد يكون والا سيدنا نوح نفسه دعا ابنه الى الايمان فكفر سيدنا نوح تخيل من قول العز من الرسل واول واحد كفر من مين؟ مراته وابنه ده من اكبر ادلة جماعة ان لا يملك الهداية الا الله سبحانه وتعالى لذلك الكلمة المشهورة بين الناس هي كلمة صحيحة لك يخرج من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم هذا أمر صحيح قد جاءت الآيات والأحاديث في هذا المعنى خرج من ظهر نوح كافر رجل كافر له ابنه صحيح لا والعكس انظر إلى معظم الصحابة من أبائهم صناديق قريش كما ذكرنا قبل ذلك عكرمة ابن أبي جهز خالد ابن الوليد ابن المغيرة عم ابن العاص ابن أمية كلهم صناديد كلهم سجلهم أسود في محاربة النبي ومحاربة الدعوة الإسلامية ومع ذلك يخرج الله من اصلابهم من يصبح سيف الله المسنول ويصبح الشهيد من الشهداء ويصبح فاتح للأقطار والامصار فهذا المعنى من المعاني وسيدنا ابراهيم دعا أباه إلى الإيمان فلم يستجب ف. هذا معنى مهم جدا لابد أن تنتبه له أنه لا يملك الهدايه إلا من يملك القلوب ولا يملك القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى أيضا من المعاني الجميلة في هذا الحديث أنك عندما تؤمن وتوقن بأنه لا يملك أحد الهدايه إلا الله ده يحملك أنك أنت دايما تعلق قلبك بالله أن يهديك وأن يهدي أولادك وأن يهدي زوجتك وأن يهدي من يشاء من خلقه ده معنى مهم جدا يا جماعة ان دايما انت عاوز ربنا يهديك ارجع الى الله سبحانه وتعالى ادعو الله تعالى ان يهديك وهذا بعض معنى قول ام سلمة الذي ذكرناه قبل ذلك كان اكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهو طلب الهداية وطلب الثبات من من الله سبحانه وتعالى لعلمه انه لا يملك هذه الهداية الا الله سبحانه وتعالى فالانسان لا يأس من نفسه أدام الموضوع يا جماعة بيد الله سبحانه وتعالى إذا لا تياس من نفسك لأنه بين يدي الكريم الرحيم القريب الودود سبحانه وتعالى بعض الناس يقول لك أشان أعرف نفسي أنا عمري ما هتدي أنا أعرف نفسي هلتزم شوية واروح المسجد وأحضر الدرس والدروس طلب العلم وهرجع تاني من قال لك ذلك فقط علق قلبك بالله سبحانه وتعالى قم وابتهل إلى الله والجا إلى الله أمن نجيب المضطرة إذا دعاه وليس هنا هناك اضطرار أعظم من اضطرارك إلى الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك بالإيمان والهداية لأن هذا الإيمان والهداية هو سبب نجاتك في الدنيا والآخرة سبب حياتك الحقيقية الإيمان والهداية يعني خلنا لو عنده إن إنسان انقطع عنه المال والطعام والشراب مش لقى تليه لا يأكل ولا يشرب هي مثمن جوع فهذا إنسان مضطر يدعو الله تعالى أن يرزقه بالاضطرار وبلج لله سبحانه وتعالى فإن اضطرارك إلى الهداية أعظم من اضطرارك وحاجتك للأكل والشرب لأن الإنسان لو ما مكلش والشرب هيعمل إيه هيموت مش حاجة. والموت راحة للمؤمن اللهم اجعل الموت راحة لنا مش النبي كان بيقول كده اللهم اجعل الموت راحة لنا فالموت راحة للمؤمن لكن لو أن الإنسان مات مات قلبه قبل أن يموت بدنه لو أن الإنسان انقطع عنه انقطعت عنه الهدايه وانقطع عنه الايمان فان ماواه جهنم والعذاب بالله وعندئذ سيكون اخسر الخاسرين فاعظم اضطرار للعبد هو ايه هو اطراره الى الله سبحانه وتعالى ان يملا قلبه بماده الحياه الحقيقيه وهي الايمان والهدايه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل طبعا لم يذكر المصنف إلا هذا هذه الآية وهذا الحديث الأولى تفسيره قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإحنا ذكرنا تفسيرها بأنه لا يملك الهدية على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى والمقصود هنا بالهدية هي الهديات إيه هدات التوفيق والإيه والإلهام فضلا لا ما فيش أبلاها لا ده النداوة من المسائل التي ستأتي أحيانا الشارح بيقتطع بعض الفوائد اللي قالها المسائل اللي قالها المصنف في الآخر ويخليها بيستدل بها في الشرح إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إيه تفسيرها؟ أنه لا يجوز لمؤمن أن يستغفر لكافر مهما كان مهما كان درجة قرابته فليس في الدين مجاملة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم ليه؟ لأن كثيرا من الذين يدعون العلم يظنون أن لا إله إلا الله مجرد إيه؟ كلمة مجرد كلمة وأبو طالب لما دعي لمجرد الكلمة لم يستجب ليه لأنه مفيش مفيش عمل ليس هناك عمل وبالتالي لم يوفق إلى أن, يقول إيه؟ إلى أن يقول لا إله إلا الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله يعني أبو جهل وغيره هم أعلم بكلب لا إله إلا الله من كثير من الناس ممن يظنون أن مجرد المعنى القول باللسان بس أن يقول لا إله إلا الله باللسانه وهو كده مؤمن وموحد وداخل الجنة والأمور خلاص خلصت لا هم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله معنى إخلاص العبودية لله وعدم اتخاذ الأولياء والشفاعة من دون الله وعدم الاتجاه بأي عمل من أعمال لغير الله سبحانه وتعالى لذلك كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة جدا وذلك لما النبي قام إلى على جبل الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا علموا معنى هذه الكلمة ولو لو لم يعلموا معناها لفرحوا بها بس كده بقى كل اللي انت عاوزه مننا كلمة لا إله إلا الله يا عم خلاص لا لكنهم كانوا للاسف عقلوا معنى لا اله الا الله عرفوا ان المع الكلمه دي وراها وراها عمل وراها اعتقاد ان الكلمه دي هتغير حياتهم كلها ان الكلمه دي منج حياه جديد فعند رفضوا هذه الكلمه وحاربوا النبي من اجل هذه الكلمه لعلمهم بمعناها الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه النبي كان حريصا جدا على هداية الناس لا سيما على هداية عمه وهو أقرب الأقربين إليه والأقربون أولى بالمعروف السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه إن بعض الناس بيذكروا إن عبد المطالب كان مسلما ومؤمنا وأن أبو النبي كان مسلم إلى غير ذلك مما تعرفون كل هذا طبعا خطأ وكل هؤلاء ماتوا على الشرك السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك قال استغفرنا لك إلا أن أنهى فنهي النبي ولم يتقبل استغفاره لعمه لأنه مات على الشرك وهذا ايضا من من من بعض معنى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعي يبقى اي حد يشفع لكافر لن يقبل شفاعته الثامنه مضره اصحاب السوء على الانسان لان اصحاب السوء كما يقال الصاحب ساحب الصاحب ساحب فصاحبك اما ان يسحبك الى الجنه واما ان يسحبك الى النار لذلك تجد الله تعالى يأمر نبيه بمصاحبه اهل الخير والصلاح يقول الله تعالى واصبر نفسك مع مع من مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وفي وعلى النقيض ولا تطع من اغفلن قلبه عن ذكرنا وقال الله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين فحتى النبي نهاه الله تعالى عن مجانسة ومصاحبة أهل السوء لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل العشرة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر اللي هي مصيبة كل الكافرين كل ما يتيم نبي يقول إيه إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مختدون. وإن على أثارهم مهتدون قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أباءنا قل أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون ولا يهتدون ولا قل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كل هذه أقاويل أهل الكفر فمن أعظم مصائبهم أنهم عظموا ما كان عليه أسلافهم وأكابرهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة نحن عمرنا ما سمعنا في أبائنا الأولين من قال هذا الكلام العشرة استدلال الجاهلية بذلك إن أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لما قاموا بقى بالدعوة المطادة إنما بيدعو أبي طالب يدعوه إلى الإسلام والتوحيد فقام أبو جهل بالايه بالدعوة المطادة اللي هي ايه؟ تترك دين أبائك عبد المطالب وتترك أسلافك وتترك كذا وكذا فتعير بين العرب فكان هذا من الشؤم على أبي طالب عند وفاته الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت فالأعمال بالخواتيم الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلاجل عظمتها ووضيحها عندهم اختصروا عليها وطبعا المقصود بها اللي تعظيم لا تعظيم الاباء وتعظيم الاسلاف واستكبارهم من معنى لا اله الا الله وان يخضعوا للاستسلام والاذعان لله سبحانه وتعالى طيب نخلي إن شاء الله أسئت هذا الباب مع الباب القادم إن شاء الله وزاكم الله خير